ها ها ها يا الله يو رحمن يو يا الانس أطرب الحفلة بفني هك نذم الشعر مني رددي وزن البحور واستهل النذم حمدا للإله الحق فردا وسلاة تأتي بعدا وسلاما للبشير سدد الله خطانا قوم الله خطانا ثمن الحفلة المجيب فحررت الهافني فاحا وضياء البدر لاح وظلام الليل راح تمنى الكل السرور اسر قل علينا نور يهفو الينا يبعث الانس لدينا يتجلى في حضور سماء الحفل حلو نجوم زهرا تجلو اركى البار الحضور قد اتوا لا قاصدين فانتج الحفل شجونا واستهل الليل فنونا أتموا للحفل نور يا طيور الانس غنوا اقرب الحفل بفني هكذا الشعر مني وزن البحور